وما يضل الفلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله حقوقاته ولا تموتن إلى وأنت المسكنون <تصفيق> يا أيها النساء وربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زولها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يطح لكم أعمالكما وفل لكم ذنوبكما من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التفسير فضح.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 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا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 و حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرء انهم لا يربعون جزاكم الله خير احسن الله اليكم في قوله جلفعلاء و زكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين واذكر ذك واذكر زكريا نادى ربه يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر زكريا اذ نادى ربه وهذا النداء كما قلنا فيها جلالة واضحة ردا على اصل التزلل والتضرع والمسكنة وبيان الفقر لله جل في علا بيان الفقر لله جل في علا ان افتقر المرء ربه جل في علا حتى يأذن الله له بالاستجابة والله على كل شيء قدير فاستجابنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له ووهبنا له يحيى قال وزكريا إذ نادى ربه كما قلت تدرع وتمسكن ورفع يديه والسورة مريم بينا بإضاح كيف تم أن زكريا بعد هذا الأمد البعيد دعا ربه جل في علا لأنه دخل على مريم وفعلد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه هنا الآن المسألة لفت الانتباه لأن زكريا عليه السلام يعلم بأن الله دل فعله عند ظن عبابه ويعلم بأن الأسباب مهما, مهما كانت وأن المسببات مرتبطة بالأسباب لكن إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه وإن الله دل فعله على كل شيء قدير فالله دل فعله أوزع في قلب زكرية لما نظر ووجد أن الله رعلا أتى لها بمنائح من طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف فلما نظر بذلك واستيقن هذه زيادة واستيقن بأن الله واستيقن بأن الله جل في على كل شيء قدير وكما قال إبراهيم عليه السلام عندما قال رب أرني كيف تحل موت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لا يطمئن قلبي فاطمأن قلبه فرفع يديه لله دل فعلان داعيا راجيا أن الله العالى يرزقه الرزق الحسن بالولد الصالح وزكريا إذ نادى وهذا كما قلنا إن كان فيه النداء ففيه قمة التضرع لله دل فعلان وزكريا إذ نادى ربه وكما قلنا بأنه أتى بالربوبية لمناسبة المحل لأن الله دل فعلان يعطي ويمنع هذه من لوازم الربوبي قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هنا في قوله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فيها دلالة أيضا واضحة على حاجة الإنسان وعجزه ونقصه فاحتاج إلى الولد قال رب لا تذرني فردا وحيدا بلا ولد وريس لهذا خير فعنه الذي يرسوه يرسوه في هذا خير يرسو العلم والنبوة والحكم وهذا أعظم ما ما يعطى الإنسان في هذه الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثت الأنبياء وإنما العلماء هم ورثت ذرهما ولدينار ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين أي أفضل من بقي حيا سبحانه جل فعلا وقد قال الله تعالى كل شيء هارك إلا وجهه والله جل فعلا على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير كل شيء يفنى فما قال الله تعالى كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا فاستجبنا له في كل دعاء جاء من صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأن وتجد أن عقب ما دعا ربه جل فعلا قال الله تعالى فاستجبنا له بالفاء وهنا للتعطير والسرعة وهذه معناها بأن الله سريع الاستجاب هذه معناها بأن الله سريع الاستجاب والحق بأن هذا يظهر جليا ان, إن صدق المرء ربه جل فعلا فرفع يديه مشتهدا لله فإن الله لا يضيع ولا يضيع عليه خيره الذي هو فيه فإذا رفع يديه صادقا لله جل فعلا استجاب الله دعائه وكما قلت كل داع راج يرى من نفسه أنه لن ينزل يديه إلا والله جل فعلا قد استجاب قد استجاب له إن الله إذا قال صدق إذا وعد وفى وأوفى وذكرية نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجابنا له فا للسرعة والتعقيب وأنظر كيف أن الله الهامه الدعاء لذلك أسرع له في العطاء وهذا على ما قلنا كأن الله أفعونك أعرف, أعرف أن الغياب ليس بملكك وليس بيدك ولكن هناك من يرزقه الله والفعلاء التوفيق ومن يغزل فنسأل الله أن يدعنا جميعا من الموفقين ونسأل الله أن يدعكم جميعا من الموافقين والموفقات اللهم أمين يا رب العمين وكما قلنا لله حكم وشؤون في عباتي لله حكم وشؤون في عباتي كان بعض الإخوة يكلمني في النهار قبل المغرب قبل العصر بوقت ساعة كده فسالني عن مسائل معينه لان ممكن اوراق الشجر التي تكون يانعه جدا تتساقط سريعا طبعا تتساقط لامور معينه لان هناك من وراء التساقط للقص فتتساقط وايضا تتسقط وحدها وايضا الله ينشئ لها سببا للتساقط فتسقط لماذا لماذا تسقط هذه الاوراق لان هذه كواشف كواشف كاشف لان الله على يخرج مكنون المر ليوري صدقه ليظهر صدقه في هذا الباب ليلا حكمه مشؤوم في ابادي فهو يختبرهم ليظهر صدقهم فان كان صادقا سيبقى ولو العواصف كانت ممطره وملات الدنيا بأسرها وان لم يكن واختبار الصدق قد ظهر وانا ليس بصادق الله على يقول انت لست محلا قابلا انت لست بحلا قابلا والله على كل شيء على كل شيء قدير فلله لله كواشف كما دخل الرجل عائض عائض بن الله هو صحابي جليل على امير المدينة واني قال له يا امير اني اعوذ بك اعوذ بالله ان تكون من من قال فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم ان شر الرعاء الحطمه ان شر الرعاء الحطمه فقال له دعك مما تقول فإنما انت من, من, من نخالة نخاله محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ليس في أصحاب محمد نخالة ما كان في محمد محمد نخالة النخالة كانت في من بعدهم النخالة كانت في من بعدهم فأصحاب رسول كانت نقاوة ولذلك حقا والله فإن الله قد يختبر كثيرا من الناس بمسألة النخالة والنقاوة يختبرهم اختبارا مزلزلا يختبرهم اختبارا مزلزلا من أجل أن يرى فيه الصدق فمن كان صادقا أبقاه ومن كان كاذبا نفاهه والله على كل شيء قدس إن الله جل فعلا بقدرته وعلمه الغيب دعا إبليس عينا وما كان من ملك من الملائكة يتصور يوما ما ان هذا هو إبليس وكان قد فاقهم عبادة لله جل فعلا وما كان أحد قد يتصور يوم ما نوك من إبليس ما, ما, ما في الله على عليم حكيم لذلك لما قالوا أتجعل فيهم ويبسل فيها, فيها رسفك الدماء أخذوها على الظاهر قال إني أعلم ما لا تعلمون قال من دنيا كما قال ابن الكثير قال, قال بذلك أيضا إرفات لفت الانتباه إلى ما كان عليه إبليس إلى ما كان عليه إبليس فالله يعلم مكنون ما في صدره لذلك جعله العينا إلى يوم القيامة لولا أن الله على يكشف عن الغوامد أو يكشف الغوامد بالكواشف لما دخل وحشي الجنة قاتل حمزة لما دخل وحشي الجنة ولما دخل أبو جهل سيد مكة النار والله كما قلت له كواشف يكشف عن المضمرات روامد القلوب ولو حكم وقد يجعل الزلل في الوسط من أجل أن يكشف لأن هذه كما قلنا الله تعالى يجعل دائما في طريق الخير بعض العراقيل فقط لإظهار الصدق وأيضا لبلوغ المعالي بلوغ المعالي لابد الإنساني أن يكون عليهم عليه من بعض الضغط الذي لا يستطيع أن يتحمله والله دعال على كل شيء قديس سبحانه جدا فعلا وذك وذكرية إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا قال فاستجابنا له سرعة الاستجابة من الله جل في علاء وكما قلنا شوف يمحص الله وهكذا جعل, جعل الله أبا جهل يقول أقطعنا للرحم الآن أهلك من كان أقطعنا للرحم فأهلك الله جل في علاء وأراد الله جعل العطاء لزكريا و و و وهيأ له الأسباب فرفع يديه فما ردهم الله صفر قال وزكريه إذ نادى ربه رب لا تترني فردا وانت خير الوارثين فاستربنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيا يعني وهبنا له ولدا صالحا وهو كان قد دع الله تعالى بذلك ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلح الزوج هنا فيها أقوال ثلاثة أصلح الولد يعني أصلح أصلح امرأته حتى تحمل حتى تكون محلا قابلا للحمل بعد أن كانت عقيمه قال ابن عباس ابن جبير وقتاده وقتاده قالوا اصلاح اصلاح الزوجه ان تحمل ان تكون محلا قابلا للحمل ثاني واصلحنا له زوجه في قوله وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه قال علماء علماءنا أنه كان في اثانها طول او البذاء فاصلحت فاصلحت قال عطاء وهذا خطأ بين هذا خطا بين هذا خطب وان كان عطاء قال ذلك الصديق وممكن لا نستبعد ممكن لا نستبعد لعلو المكانه العلو المكانه نعم العلو المكانه لكن لكن الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا ولا يعطي الا طيب قد يقال نوح وايضا لوت قلنا هذه خرجت عن القاعده ليبين الله تعالى أن أن يعني ان صلاح الصالح لا يفيد الفاسد ولذلك قال الله تبارك وتعالى وذاك يومما كانت تحت عبداني عبداني من عبادنا فقامتهما فلم يغني عنه من الله شيئا فكانت خرجت عن القاعدة فالغرض المقصود الحق أن يقال بأن أصلحنا له زوجة وأصلحناها لتحمل وهذا والله جعله على كل شيء قدير وهذه فيها دلالة وضحة جدا أن الأسباب لا يمكن أن يعني الأسباب لا يمكن أن يركن إليها المرض لا أنها تجعله سلبا ولا إجابا وإن كان يأخذ بها هذا كله تطهيرا للقلب حتى لا يلتفت إلى السبب عليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا وعليكم السلام وبركاته قال وأصلحنا له زوجه قيل يعني أصلح خلقها وهذا كله مرفوض هذا كله مرفوض وأصلحنا له زوجة الأصل فيها أنه أصلحها أن تكون محلا قابلا للحمد وما قيل بعد ذلك قد وقد, قد وقد ولكن الاستبعاد أقرب منه إلى القبول أقرب منه إلى القبول نعم قال وَذَكَرِيَ ابْنَادَ رَبِّهِ وَرَبّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَأَبْشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, له زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ <تصفيق> إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا هذه أيضًا فيها إشارة إلى أسباب استجابة الدعاء على أنه أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأنهم يعملون الطاعات فانظر في الأسباب بأنك لابد أن تقدم بين يدي دعائك عملاً صالحًا بد أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا وهذا العمل الصالح من أعظمه الاستغفار والذكر نعم تكون أقرب إلى الله جل وعلا بكثرة الذكر لأن من ذكر الله ذكره الله جل وفعله ومن ذكره الله جل وفعله أثناء عليه حسنا ومن أثناء عليه حسنا وفقه ورعاه وإن الله على كل شيء قدير قال قال الله تعالى شعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا في قول الله تعالى يسرعون في الخيرات فيها دلاله هنا على المسابقه والمنافسه وان العبد الصادق لله تعالى يسرع ويسارع في الخيرات والمستعاره في الخيرات المبادره بها كما ورد في الحديث بادلوا بالاعمال فتنن هل تنتظرون الا غنى المضغى أو فقرا المضغى او فقرة المنسية او فقرا لا غنى المضغى او فقرا هرم مفنده او الدجال شرغاء غائب قال أو الساعة والساعة أدهى ومر والله تعالى لما تكلم عن الأخيرة قال سابق سارع وفي ذلك فلا يتنافس المتنافسون وأما لما تكلم عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها قال فامشوا في مناكبها هكذا كانت الدنيا إذن هنا يقول الله تعالى يعني كأن المسألة هنا على التفسير على التفسير مع التفصيل يعني لما لما الله جل وعلا رزقهم برزق حسن وسارع في الإجابة لهم لأنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال انهم كانوا يسرعون في الخيرات اي بادرون في الطاعه بطاعه الله جل وعلا وفي المشارق بهم قوله زكريا وامراته ويحيى وثان جميع الانبياء المذكور والمصحيح أنه يعني قالوا كانوا يدعون انهم كانوا يسرعون في الخيرات هذا لجميع الانبياء لجميع الانبياء والسياق حاكم على ذلك كما قلنا بان بان كما قال رجاله وذنوني اذ نادى ربه وذنوني اذ نادى ربه وذنوني ذهب مواظبا فظن اننا نقدر عليه فنادى في الظلمات الله لا اله الا انت سبحانك والملائكه قالوا قال بانهم كانوا كذلك في اي في القناه القناه لا بس بس الليل, الليل خلينا التوحيد خلينا يوم خلينا يوم فتاة فقط يوم أحد وذنون وذنوني إذ ذهب مواضبا فظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إن كنت كنتم الظالمين وكان كان يسبح وذات المائفة قالوا ذلك تصريحا هذا تصريح من من كنا نسمعه من بعيد فكل الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات رضا لرب الأرض والسماوات فلما كان هذا حالهم كانت تقدم من أعظم المقدمات من أجل استلابة الدعوات لذلك قال الأنبياء اللهientoff testify انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين ه عندنا صفات ثلاثة من استجمع هذه الصفات هو مستجاب الدعوة عندنا صفات ثلاثة من استجمع هذه الصفات صار مستجاب الدعوة لحظة ها واقعه. اق thumbnails. هنا الصفة الأولى المسارعة في الخيرات والإنسان يعلم من نفسه أنه كل ما سمع بخير سارع إليه وطبقه حتى ولو كان عصيا حتى ولو كان حتى ولو متعديا متجاوزا لكنه ما سمع بخير إلا وتمنى أن يكون من أهله فإن كان كذلك فهذا على خير وفي خير فهذا على خير وفي خير عليكم السلام وحط الله بركاته على خير وفي خير فإذن أول صفة من الصفات التي بها تستتم الخيرات لعباد الله الثلاث علاء في استجابة الدعوات المسارعة في الخيرات المسارعة في الخيرات والطاعات بعد الطاعات قال إنهم كانوا يسارعوننا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وهذا رد على الطرق الصفية رد صويح هذه الطرق الضائعة التائها والتي تقول كما ينقلون أنا أرى كما قال الإمام الزهبي أن هذا لم يثبت لكنهم ينقلون عن ربع العدوية أنها قالت ما أعبدك خوفا من نارك ولا, ولا حبا في جنتك ولكن حبا فيك وهذا كلام, كلام باطل وكلام مخالف للسنن وقد جاء عن الأنبياء الذين هم سادة الناس الذين خلقهم الله ودعالهم قادة الناس قال الله عنهم أنهم كانوا يدعوننا إيش رغدا ورغدا قال ويدعوننا رغدا ورغبا رغبا فيما عندنا ورغبا منا أي رغبة, رغبة فيما عندنا والحديث صريح جدا المعركة الذين يسيح يسيحون في الأرض يسيرون في الأرض يمنرون يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم فعندما يصعدون يعرجون إلى ربهم فيقول الله على ما يسألون يقولون يسألون في الجنة مما يستعدون يستعدون من النهر الآن هذا, هذا فعل عباد الله الأهل الخيس فمنهم أنهم يدعوننا رغبا ورهبا فهم بين خوف ورجع هم بين خروج من الخوارج وخروج من من المرجئه فهم وسط عدول يسيرون سيرا سيرا طيبا وأفضل الامه الوسط العدول كما قال الله على عن هذه الامه امه خيريه وكذلك لان لكم امه وسطى لتكون شهداء على الناس إنهم ان كانوا يسارعون في الخيرات ودعونا رغبا ورهبا وقد قرأ الإمام الأعمش قال رغبا ورهبا رغبا ورهبا مثل النحل والنحل والسقم والسقم وكانوا لنا خاشعين متذللين متضرعين هذه الصفة الثالثة يبقى أننا تفضل ثلاثة وسيأتي حديث عن نفس السلم يعطينا الصفة الرابعة من استجمع هذه الصفات فليعلم أنه مستجاب الدعوة ومن استجمع هذه الصفات فليعلم والله أنه مستجاب الدعوة وغير حانس ولن أتراجع عن يميني وهذا يجربه المرء من نفسه أول أنه يسارع في الخيرات ما سمع خيرا إلا أتمنى أن يكون من أهله حتى لو كان عصيا حتى لو كان, لو كان يزل زلات تلو الزلات أو أول هذه الصفات الله ما اتعلم منهم جميع ممن يسارعون في الخيرات يسمعون بالخير لا يتوقفون عنه وهذه سامحوني سأقول شيئا ويستمرون عليه يعني السبات عليه يبقى إذن عنده, عنده صفة بصفتين صفة بصفتين قاله لأنه يسارف الخيرات وهذا لا يسارف الخيرات إلا وثبت عنده هذه الخيرات يعني هو ما, ما أقام طاعة إلا وثبتها الله له حتى لو في معاصي سيئات لأنه سبحان الله الذي يرد به خيرا قد يثبت الله له الطاعة ولو سحب منه الروح روحها سحب الروح منها من أجل الزل الذي هو فيه حتى يعاود فإن عاد عادت له الروح لكن تبقى كما هي لأن الله إذا وهب ما سلب إلا إلا إذا غير المرء من نفسه ان الله لا غيره من قاوم ان الله لا غيره ما بيقوم لحد يغيره ما بينفعش يبقى اذا الاولى انهم يسرونا في خيرات ف الخير لهم ثبت الخير لهم وهم يسرونا في خيرات ايضا الطاعه والطاعه السابق الثانية أنهم يسيرون إلى ربهم بخوف ورجاء أنهم يغفون يسيرون إلى ربهم بخوف ورجاء فهم وسط عدول لا غلو ولا جفو والغلو هلاك والجفو أسوأ من الغلو قال الله تعالى قال النساء سلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أشارت المهمه جدا انه يظهر فقره ومسكنته اللاجله فعلا وكانوا لنا خاشعين متواضعين متمسكين متضرعين من استجمع من استجمع هذه الصفات كان من عباد الله المؤمنين من استجمع هذه الصفات كان من عباد الله المؤمنين الذين قد كتب الله لهم الاستجابه الدعاء قد كتب الله لهم استجابات الدعاء نعم نقف عند هذه الايه الفوائد المستنبطه رحمة الله بعباده المؤمنين الله خالق الأسباب والمسببات الله خالق الاسباب والمسببات من اراد الخير فعليه أن يقدم الخير من اراد الخير فعليه أن يقدم الخير لأن الله يقول في علا يعامل الناس بما يعاملونه ممتاز ممتاز ممتاز بلو المرم حفظك ربي وسعيك أمرك الصفة الرابعة هو أن يكون مأكله حلال ومشربه حلال وملبسه حلال رب يرضى عندك بلو المرم ذكرتنا في هذا الصفة التي يعني خلاص نخليها خمس تفضل فالصفة الأخيرة وهي أن يكون ملبسه حلالا ومأكله حلالا ومشربه حلالا فمن استجمع هذه الصفات أقسم بالله لا يردد دعوته بحرم الأحوال وهو مستجاب الدعوة أقسم بالله غير حانس فهو مستجاب الدعوة أن كان مسالعا في الخيرات وأثبت له الخير أن يسالع في الخيرات وطبعا هذا مع ثبوت الخير الذي هو فيه وأن يكون من الخوف والرداء وأن يتضرع خاشع متمسكنا مظهرا فقره رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير أن يكون أن يكون ملبسه حرام مشربه حلال, ملبسه حلال صد عن سبيل الله من أعظم الكبائر لانها محاربه لله جل في صد عن سبيل الله من أعظم الكبائر لانها محاربه لله جل في علاه لرسول الله علاه. صلى الله عليه وسلم ومحاربه لشريعه الله فمن صد عن سبيل الله جل في علاه جعل جعله الله جل في علاه عبره لمن يعتبر جعله الله جل في علاه عبره لمن يعتبر ولن يصل الى ما مقرب يريد بحال من الأحوال لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله يستعمل ما يشاء لنصر الدينه هناك حسد هناك حقد هناك مآرب أخرى من أجل الصد عن سبيل الله يدل في أولاه هناك ألوان كثيرة جدا وهذه التي يمكن أن نفرقها في المجالة نبينها لأنه ممكن يكون الصد عن سبيل الله من أجل حسد من أجل مكانه والرئاسة فيبدع هذا ويفسق هذا من أجل أن يصد عن سبيل الله يريد أن يفرق الأهل الخريص عن شخص ما لمقرأ من ما يريد أن يجعل يعني من يستمع يكون قويا فيستمع في فيتقوى أكثر أو يكون صفوة الناس ما يريد أن صفوة الناس تكون أصالة أيضا في محل معين لامر ما عنده في رأسه كل ذلك صد عن سبيل الله جل في علاه قد, قد يهمه الله جل في علاه أنه قد نجح فيما يفعل يهمه الله جل في أنه يكون قد نجح فيما يفعل وفي, وفي, وفي حقيقة الأمر أن ما أراده الله جل في علا سيكون والله يريد نصرة دينه فالصد عن سبيل الله من أكبر الكبائف لنا محارب لله ومحارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حارب الله ورسوله فالنصرة فالنصر لا تكون إلا إلا لله ولرسوله وأيضا قد يكون من ألوان الصد عن سبيل الله جل في علا ما يزينه الشيطان للمرء يأتي في صورة معينه على الورع على الديانه على على على, على, على الانتقاد فيصد عن سبيل الله جل وعلا لكن مهما اختلفت الاسباب وتنوعت من صدّه الله عن سبيله فليس مرغوبا فيه فليت ان صح التعبير من صدّه الله عن دينه فهو ليس محلا قابلا لهذا الدين ويبقى أن الله على استدرج جميع جعل من يصد عن سبيل الله جل في علا يبقى في مستذ ذلك ليحاسب يوم القيامه والاخر المصدود عن سبيل الله رفعه لما علم الله انه انه محل غير غير قابل سبب له الاسباب التي تصده عن سبيله وقد قال الله تعالى واضل الله الله على علم واضل الله الله على علم نعم هذا في الصد عن سبيل الله دون ان يشعر نعم قد قد قد يقع المرء في الصد عن سبيل الله أنه يعني ينقل كلاما ينمي كلاما يعني يغرب عن أحد وهذا يكون سببا في الصد عن سبيل الله شعر أو لم يشعر لكن في نتيجة أمره أنه قد صد عن سبيل الله وحكمه عند الله وحارب الله ورسوله أليس إظهار الفقر إلى الله من لوازم الجمع من الخوف الرجاء بلى بلى بلى, بلى <تصفيق> وعليكم السلام ورحمه الله يقول ما هو افضل الذكر في الصلاه على النبي ام الاستغفار ام اي بينهما او على النبي صلى الله عليه وسلم بها وبالاستغفار او نقول التخلي قبل التحليه يبدا بالاستغفار ويسنى بعد ذلك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لانه بالصلاه على النبي صلى الله عليه طيب شوف اعطيت في الله فيك نفع الله بك ورفع, ورفع الله بك ونصر الله بك وثبت الله لنا ولك هذا الخير ما حيين أبدا ونعوذ بالله من التخاذل ونعوذ, ونعوذ بالله أن الله دعالى يكشف عندنا غوامد ما كنا نعلمها فيكشفه الله دعالى فيسقطنا بسبب هذه الكواشف أو الغوامد التي قد أخفيناها حتى عن أنفسنا وعلمها الله دعالى كما علم الله عن إبليس فكشف ما به من, داخل من داخلة نفسه بأمره بسدود فليدخل فيه من كان له ولايه على غيره لكن يبعده عن تعلم العلم الشرعي نعم هذا نفس نفس الامر يدخل في ذلك لو كان له ولايه وصد عن سبيل الله دله فلكه في, في حقيقه امر يسد عن سبيل الله دله دله فيه وكما قلت من صد عن سبيل الله قد نصب نفسه محاربا لله ولرسوله وفي نهايه امر خاصه لن يصل إلى مقربه الذي يريد لن يصل لماذا؟ لأن المسألة هو غبي لماذا غبي؟ لأنه لا يفقى أنه يتعامل مع الله جل أفعله والله يقول سنستدرجه من حيث لا أعلمه والله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفق ورافق تكلب جميعا واتحدث كلامة الهود على قتل عيسى عليه السلام فجرهم الله جرا حتى الذي جاء فوشى بمبعيس عليه السلام والله ألقى عليه الشباب لذلك صاروا متزبزبين شو استدرجهم الله جعله الفعلاء ولبسهم التهمة وجعل الوزر عليهم ثم بعد ذلك فتطنوا قالوا هذا عيسى ليس بإيسى وذلك الله جعله ماذا قال عنهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم يتعون ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين وما قتلوه يقين سبحانه رب العظيم لما لما لما ان تريد تا متاخرا فاتك الدرس الاول يا جزائري ثم ثم بعد ذلك الله المستعان الله المستعان شيخنا بيقول انا ملتحي اامن في محل البان هل يجوز بيع اموال الحلاقه وممكن لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز الا لمنعيمه يقينن يقين انه سيعلم له الاموال هذه يستخدمها في فيما يرضي الله في علاك حلق العانه فقط يقول هل, هل ممكن يكون إبعاد عن العلم حسد وغيره فقط نعم ممكن يكون كذلك وهذا أيضا يكون غباء مستحكم وفتن مطلاحقة ويكون أيضا ليس محلا قابلا الله تعالى علم أنه ليس محلا قابلا فيبعده الله للافعلها نعم يبعده الله للافعلها المسألة بأسرها اسمعوني يا إخوتي الكرام أنا ليل نهار أقول لكم إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه سواء كانت الأسباب تعدذت واختلفت سواجهت الأسباب من أن يعني الأعمش مثلا لما اشتد على بعض الطلبة وفر الذي فر هذا فرى ظاهر السبب أن الأعمش اشتد علي ظاهر السبب أن الأعمش اشتد علي وبحقيقة الأمر أنه ليس محلا قابلا الله عليها يعلم أنه ليس محلا قابل فسبب له الأسباب حتى, حتى يطرحه سبب الله الأسباب حتى يكون في الله المشتفى يعني الشواغل والطوارق علينا هي التي توقفنا الحمد لله إذن ما فيه أنا لا, لا أسمح لكم أن تخرجوا المال يكون حرام إيش مال المأموس إذا تأكدناه سيستخدم في فيما يكون محرما لو كان الأمر مهما لك ذلك وإلا فلا أسمح لك الكلام واضح فمسألة الصد عن سبيل الله هذه مسألة عويصة جدا جدا جدا قد يخسر المرء فيها كل ما فعل طيلة حياته لأن أيضا مسألة الصد عن سبيل الله علامة. لها علامة من علامات الصد عن سبيل الله أن يكون مبغوضا لربه أبغضه الله فاستعمله للصد عن سبيله وهذا فعل الشيطان فقط إشكال كل إشكال أنه ممكن يكون معم عليه يحسب أنه يحسن صنع يقول أنت بتنصر الدين وهذه إحفاظا على عرض المسلمين وهذه فيجعله يوهم نفسه أنه يفعل خير وفي حقيقة الله جل في علاء جعله يسلك سبيلا غير السبيل الذي أراده لأن الله عند نصرة الدين أراد, أراد سبيلا وحدا نعم اجبت على سؤالك يا سلفي اجبت عليه, أجبت عليه وقلت بلا طيب الى صفر نريد نصل على صفر يا رب يسر لنا هنا مع المهذب وكتاب الغصن ما زلنا معه ومساله أصول اصول